كَمَا انشأكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كَمَا انشأكم من ذريات قوم آخرين انما توعدون لات وما بمعجزين قل يا قوم اعملوا على ما كانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار ان لا يفلح الظالمون وجعلوا لله من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 سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرَدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِم دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ غَدَوْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ